كانت امنا مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 وقبلوا وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون